وكيف تكفرون وأتمت الله عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِبِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبٍ يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمتي إخوانا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 119. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 110. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بي وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعث ثِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَيُومَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَمَّنَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يُضَارَّ 114. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن وما الله يريد ظلم للعالمين